الذي جمع بيننا في هذا البيت المبارك من بيوته على محبته على اتباع كتابه و س ن ة رسوله ف أ س أ ل الله تقدست أ س م ا ؤ ه أ ن يصرف عنا كيد الشيطان و أ ن يصرف عنا ح ز و ز النفس ا ل أ م ا ر بالسوء و أ ن يجعلنا أ خ و ة متحابين في الله متعاونين في الله متناصحين في الله إ ن ه تعالى سميع مجيب وقبل أ ن أ ب د أ حديثي منكم أ س أ ل الله الحي القيوم أ ن يتولى بمغفرته ورحمته التي وسعت كل شيء أ خ و ن ا في الله الامين والد أ خ و ن ا مصطفى محمد ا ل أ م ي ن و أ خ و ن ا عمران محمد عمران و ز و ج ة أ خ ي ن ا مصطفى أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يتقمدهم بواسع رحمته و أ ن يبدلهم دارا خيرا من داره و أ ه ل ا خيرا من أ ه ل ه م وزوجا خيرا من زوجهم و أ ن ي غ س ل ه م من خطاياهم بالماء والثلج والبرد و أ ن يدخلهم برحمته مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا و أ ن يلزم زويهم ونحن معهم الصبر الجميل واحتساب ا ل أ ج ر عند الله سبحانه وتعالى و أ ن يتغمدنا نحن جميعا برحمته إ ذ ا سرنا إ ل ى ما صاروا اليه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام حديثي معكم قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي رواه ا ل إ م ا م مالك في موطئه إ ن م ا بعثت لاتمم مكارم ا ل أ خ ل ا ق ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق هذا حديث ذ ك ر ه الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل م ت أ م ل ل ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا بنيت على خمس قواعد أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة و ص و م ر م ض ا ن وحجل ب ي ت لمن ا س ت ط ا ع إ ل ي ه س ب ي ل ا ف ا ل م ت أ م ل ل ه ذ ه ا ل أ ر ك ا ن يجدها حقا أ ن ه ا ج ا ء ت تنقل ا ل ن ا س من ح ي ا ة إ ل ى ح ي ا ومن سلوك إ ل ى سلوك ومن أ خ ل ا ق إ ل ى أ خ ل ا ق تتفق معقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ب ع س ت ه لتمكارم م ا ل أ خ ل ا ق ف ا ل ت و ح ي د الذي دعا إ ل ي ه الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كاملا ت دون أ ن تزاحمه أ ي ع ب ا د ة من العبادات جاء ل إ ص ل ا ح النفس لتعلم أ ن لها وزنها عند الله ف إ ن ه ا متى آ م ن ت بالله وحده واستعانت به وتوكلت عليه وخافته وحده ورجته وحده وتعبدت له هو وحده أ ك س ب ه ا العز ة و ا ل س ي ا د ة والمكان العليا حتى قال للرسول ا ل أ ك ر م وهو سيد ولعادم ا أ ج م ع ي ن فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمسيطر جاء التوحيد ل ي أ ت ي النفس و ي ب ع ا ل نفسه ف مقام أ ن ه لا سلطان عليها إ ل ا سلطان الذي خلقها وحده والذي تسجد له وحده والذي تركع له وحده والذي تستقيم على أ م ر ه وحده فالتوحيد عزه فالتوحيد سياده رفع لمكانه النفس فلا تعمل إ ل ا ما يرضي الله ولا تقول إ ل ا ما يرضي الله ولا تخاف من مخلوق مهما كان وزنه إ ل ا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض وحده و ي أ ت ي الركن الثاني من التوحيد ويدع للناس أ ن لا أ م ر ولا نهي ولا سلطان ل أ ن نتبعه في هذا ا ل أ ر ض إ ل ا من أ ر س ل ه الله ر ح م ة للعالمين محمد بن عبد الله المبعوث ر ح م ة للعالمين الذي شره الله رغم أ ن في كل جبار عنيد وقال للناس جميعا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فلا قياد ة لمخلوق مهما على ركب ه ومهما على مكانته إ ل ا م ك ا ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فرد لمن أ ر ا د ا ل ج ن ة لمن أ ر ا د س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ن ي أ ت س ي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وجاءت ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة تخاطب ويريد وجه الله من يريد جنة يريد ا لقد ل ل ه كان لكم في رسول الله أ ث و ه ح س ن ة فالتوحيد ع ز ة فالتوحيد كرانة بعيد عن ا ل ن س ن س ة والدس و ا ل أ ق ا و ي ل إ ن م ا هو وضوح وضوح ل أ ن المؤمن يعلم أ ن الله يعلم سره ونجواه ل أ ن المؤمن يعلم أ ن الله لا تخفى عليه خ ا ف ي ة الذي أ ك د للناس وقال لهم ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما ت و س س به نفسه ف أ ن ت لست همل أنت لست همل يا مؤمن إ ن م ا عليك ر ق ا ب ة من ديان السماوات و ا ل أ ر ض فيما تقول فيما, تعمل فيما تاكل ع م م ل ف ي ت أ فيما تشرب في كل سكناتك وحركاتك ف أ ن ت عليك ر ق ا ب ة من ديان السماوات و ا ل أ ر ض وكل الله عليك ملائكته وهو العليم بهم ليسجلوا اي كلمه او اي عمل يخرج منك يسجل ويدون وتحاسب على ذلك فالايمان يعطي النفس الرقابه فاذا اراد ان يتكلم فلا يتكلم الا بما ي ر ض الله لانه يعلم ان الله لا تخفى عليه خافيه واذا ارى ن يعمل فبعيد عن الغيبه بعيد عن النميمه بعيد عن النهره بعيد عن ا ل ت ح ذ ب لغير الله وحده هذا هو المسلك ومن وصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة لا شك أ ن ه ا أ ع ل ى م ر ت ب ة في ا ل أ خ ل ا ق والسلوك لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن م ا بعثت لاتمم مكارم ن ا ل أ خ ل ا ق ي أ ت ي ن ا الركن الثاني من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وهي ا ل ص ل ا ة هذه ا ل ص ل ا ة ا ل آ ن التي نصليها و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلها صلاه مقبوله بين يديه قولوا لي بربكم أ ت ظ ن و ن على الله يريد أ ن يعذبنا بالجلوس في مساجده بالركوع له بالسجود له حشا والله ل هو الغني الحميد من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه ليس لله ف إ ن الله أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن يشاء يذهبكم في ل ح ظ ة في د ق ي ق ة يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ف ا ل ص ل ا ة ص ل ة بين العبد والرب لهذا عندما فرضها الله سبحانه وتعالى قال للناس و أ م ر ا ل أ م ر للرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده ل أ م ت ه على حساس خطاب المهرب و أ ق ن ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلوك أ د ب ي ق ض ه ل أ ن ا ل ص ل ا ة فرضت عليه ولو صليت مفردا ولو صليت م فانت ر د ف أ بمفردك لا تسوى شيء إ ن م ا مع ا ل ج م ا ع ة ولهذا فرض الله على كل مسلم إ ذ ا صلى ر ك ع ة ولو ركعه الوتر وحدها قال إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدني ا ل ص ل ا ة المستقيم ما يقل و اهدني ما يقل و إ ي ا ك أ ع ب د ما يقول إ ياك ع ب د ما يقول إهدنا ياك ن ح ن جميع ا يا ربي ا م ة م ت ر ا ت ة ك ا ل ب ل ي ا ن ي ش د ب ع ض ه بعض ل ا ت ع ر ف ا ل د س ي س ة لا ت ع ر ف ا ل غ ي ب ة ولا ت ع ر ف أ ي أ ن و ا ع من أ ن و ا ع الشيطان ا ل أ م و ر الشيطاني ة التي ي غ ذ ر ه ا في قلب و المؤمنين و ل ه ذ ا ق ا ل الله إن ا ل ص ل ا ة ت ت ن ه ا عن ا ل ف ح ش ا ء و ا ل م ك ر و ي ق و ل لنا من أ ر س ل ه الله ر ح م ة للعالمين عن لسان رب ا ل ع ز ة تبارك وتعالى عن كلام الحق يرمي لنا الحديث القدسي يقول الحق عز وجل إ ن م ا أ ت ق ب ل ا ل ص ل ا ة ممن تواضع بها لعظمتي ليست كل ص ل ا ة م ق ب و ل ة إ ن م ا أ ت ق ب ل ا ل ص ل ا ة ممن تواضع بها لعظمتي ولم ي س ت ط ل على خلقي لم يتظاهر لم يتكبر لم يتعالى على الناس فالناس س و ا س ي ة عند الله ك أ س ن ا ن المشرك لا يتفاضلون ولا يتفاوتون إ ل ا بالتقوى إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح لا بنسب ولا بمال ولا ب أ ي ص ف ة من صفات إ ن م ا يتفاضلون عند الله ب ا ل إ ي م ا ن والتقوى و ا ل إ ي م ا ن والتقوى لا يعرف حقيقتهما إ ل ا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض ولم يستطل على خلقي ولم يبت ي مصرا على معصيتي ما يخطط الليل كله اعمل كذا أ ع م ل كذا في أ ش ي ا ء لا ترضي الله لا يبت ي في أ ب ا ئ ك نائم يخطط ويفكر فيما ي ق ر ب إ ل ى الى ل يصل ل ه فيما إ الله لا فيما يكون فيه ف ت ن ة للناس أ و فتنه ل أ ذ ى أ و أ ذ ى مخلوق وربنا يعلم ما الذي نبيت عليه ونحن على فراشنا فيم نفكر وماذا نخطط وقطع النهار في ذكري في ذكري ل أ ن ه يتذكر دائما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعمل عملا ليس الذكر هو أ ن تقول سبحان الله والحمد لله والله أ ك ب ر هذا جزء لكن إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعمل عملا تتذكر أ ن الله يعلم هذا العمل ف إ ن كان حقا تعمله و إ ن كان باطلا تتراجع وتتنادل عن العمل الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى ورحم المشكين ورحم المسكين وابن السبيل و ا ل أ ر ن ب ة ورحم المصاب هذه هي ا ل ص ل ا ة التي يتقبلها الله من قال هذه الصفات هو الذي يتقبل الله صلاته ف ا س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن يتقبل صلاتهم وهي أ ي ض ا ت ر ب ي ة خ ل ق ي ة للمسلمين مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا بعثت لاتمم مكارم ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ز ك ا ة التي نخرجها من أ م و ا ل ن ا أ ت ظ ن و ن أ ن الله محتاج إ ل ى غشاء او غشك أو ز ك او أ زكاتك هشا و ك لكنه ا ل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم بها و ت ذ ك ي ه تطهر الناس من جريمة البخل بخير لا تطهرهم يسطح إطلاقا وتطهرهم جريمة بخير جريمة الناس البخل لا بالجماعة الإسلامية البخل الرياء من من من من أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن عملا ويريد الناس أ ن يحمدوه على ما عمل لم ا يحمدوه بنى رجل لله سبحانه وتعالى مسجدا أ و بنى لله معهدا أ و أ ن ف ق أ م و ا ل ا ط ا ئ ل ة أ و عمل أ و ق ا ف ا للمسلمين جزاه الله خير ولكن هذا العمل يتوقف على نيته على نيته الدافع إ ذ ا أ ر ا د بها وجه الله ودال الآخرة ولم ا الآخرة ل و يقل فعلت كذا أ و عملت كذا فثوابه عند الله الثواب عند الله ليس عندنا هنا إ ن م ا عند الله من عمل صالحا فلنفسه و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمدحوه الناس أ ن يشكروه الناس أ ن ت فعلت كذا و أ ن ت فعلت كذا أ و ل ا هذه ا ل ج م ا ع ة التي تؤيد الرجل على ما فعله تمدح له ب أ ع م ل أ ض ر ت ه و ق س م ا ل ظ ه ر ع ا ن ت عليه الشيطان و أ م ا إ ن كان هذا من ر غ ب ت ي هو أ ن يحمد أ و يشكر فعمله حادث مردود عند الله ولا يتقبله الله تبارك وتعالى ويقال له يوم ا ل ق ي ا م ة اذهب إ ل ى من كنت تراي اذهب هناك خذ للمرائين خذ اجره منهم ليس لك أ ج ر عند الله ل أ ن ك لم تعمل عملك تريد به وجه الله والدار الاخره وهكذا بارك الله فيكم هي ان نتفهم موضوع ا ل ص د ق ة وحقيقتها و ي أ ت ي ن ا حديث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليعلمنا ما هي الصدقه اي الذكاء وحدها حشى وكلا فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوسع مدلول ا ل ص د ق ة معنى الصدقه ة وإذا ب يقول ابتسامك في وجه أ خ ي ك ص د ق ة ابتسامك في وجه أ خ ي ك تلاقي أ خ ي ك المسلم بقلب منشرح بنفس مطمئنه تفرح له وتهش لوجهه هذه تكتب لك ص د ق ة عند الله ابتسامك في وجه أ خ ي ك ص د ق ة و أ م ر ك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقه فانت اذا أ م ر ت بالمعروف ونهيت عن المنكر ابتغاء مرضاه الله. الله هذه صدقه لك عند الله سبحانه و إ ر ش ا د ك الرجل في أ ر ض الضلال لك صدقه رجل جاء لا يعرف أ ح د يريد بيت فلان تقول تعالي、أخي. البيت من هنا وتوصله إ ل ى مكانه تدله على الطريق السواب تكتب لك صدق عند الله تبارك وتعالى كذلك إ م ا ط ت ك ا ل أ ذ ى والشوق و ا ل ع ظ م عن الطريق صدقه انت تمشي في الطريق تجد هناك ع ذ ر ة تجد مثلا شوق تجد ح ج ا ر ة ترنيحها من الطريق لئلا يقع فيها أ ع م ى لئلا ي ن ض ر بها مسلم فهذه تكتب لك صدق عند الله تبارك وتعالى و إ ف ر ا ق ك من دلك و في دلو أ خ ي ك أ ن ت تمشي من البير و ت م ل دلوك في التراجل تعبان ا م ر أ ه ت ع ب ا ن ة مليت لإماؤه بدلوك أ ن ت لك ص د ق عند الله سبحانه وتعالى ونصرت <تصفيق> وبصرك للرجل ضعيف البصر ف الطريق لك ص د ق ه اذا ر أ ي ت رجلا أ ع م ى ي س ي ر ه الطريق و أ ن ت أ خ ذ ت ه أ ب ع د ت ه من مكان الاذى تكتب لك عند الله ص د ق ه فهل نحن نتعامل على هذا المستوى بارك الله فيكم هذه ت ر ب ي ة المصطفى صلوات الله وسلامه ل أ م ت ي فيجب علينا أ ن نتعلم من ذلك الخير الكثير حتى نعلم ما هو ا ل إ س ل ا م وما هو الدين الاسلامي إ س ل م ي و ا ت م ر إ ى ل ص ي ا ا ل ص ا الله علينا أتظنونا الله محتاج لجوعنا لعطشنا عن نسائنا حشا وكلة. ولكن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا م فرض فرضه وكله لنبتعد ولكن يقول عن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون لتصلوا إ ل ى م ر ت ب ة التقوى لتكونوا من المتقين لتكوني من المتقين ل أ ن التقوى هي سلاح المؤمن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة التقوى هي السلاح الذي تتسلح به في دنياك واخرتك الله يريد المؤمن أ ن يكون تقي ولذلك فرض علينا الصيام لنصل إ ل ى د ر ج ا ل تقوى لنتق الله سبحانه في أ ل س ن ت ن ا فيما ن أ ك ل فيما نشرب فيما نقول فيما ترى اعيننا فيما نسمع كل ذلك نتق الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا اتقينا نجد كل ا ل أ م ر جعله الله سبحانه وتعالى مرتبطا على التقوى يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله أ س و د أ ب ي ض عربي عجمي قصير طويل يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا هو الضمان الاجتماعي ضمان الحق عز وجل ل ل أ م ة التقوى التقوى لعلكم تتقون فمن اتقى الله كانت دنياه كلها باي الله ومن يتق الله يجعله ل مخرج من كل ك ر ب ة من كل م ص ي ب ة من مصائب الدنيا و ا ل آ خ ر ة ويرزقه الرزاق من حيث لا يحتسب هذا هو صمام ا ل أ م ا ن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هكذا هكذا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام جاء ا ل إ س ل ا م ليضع بين أ ي د ي ن ا منهج الصيام ما هو المقصود منه ثم ي أ ت ي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيزيد الوضوح وضوحا والبيان بيانا ويقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ح ا ج ة في、الصلاة. أ ن يدع طعامه أ و شرابه أ ن ت مسلم ص ا ي م تتكلم بالزور كلام أ ن ت ما تعلو ربنا أ د ب المسلمين ولا ت ق ف و ا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والهعات كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤول فالصيام تليهذب المسلم لا ينطق إ ل ا بالصدق ولا يتكلم إ ل ا بما ر أ ت عينه ولا يثرثر ولا ي د ا ه م ولا ي ن م ولا يغتاب يطلع على هذا المستوى الراقي راق الوضوح يا فلان أ ن ت قلت كذا أ م ا م ه ليس من خلفه في خلفه يتكلم فيه بما شاء و إ ذ ا أ م ا م ه ب ا ل أ ح ض ا ن هذه صفات المنافقين أ ع ا د ن ا الله إ ي ا ك م منها ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس الصيام من ا ل أ ك ل والشرب إ ن م ا الصيام من اللغو والرفث ف إ ن سابك أ ه د م او جهل هذا هو منهج الإسلامية الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علي فقل إ ن ي ص ا ئ م ا ل أ د ا ا ل إ س ل ا م ي أ ن ت ص ا ئ م ولو أ ا ب ي ا ك أ ص د ر ي ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان ي ا ر ي ان يصاري ن يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان ي ص ا ر ان ي ص ا ر ان ي ص ا ر ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان ص ا ر م ان ا ر ي يصاري ا ل س ي ان يصاري ان يصاري ان ي ص ر ي ن ي ص ا ل ي ان ا ر ي ا ي ص ا ل ي ان يصاري ا ا ل ي ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان يصاري ان ا ر ي ان وجاء الركن الخامس وهو الحج فالله سبحانه وتعالى ف ر ض ه على المسلمين وقال الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما ت ف ع ل من خير يعلمه الله إ ذ ا ما دام أ ن ت تفعل الخير الله يعلم ه أ ت ر ي د ا ل ن ا س أ ن يعلم ب أ ع م ا ل ك أ ت ر ي د ا ل ن ا س أ ن يثني عليك ما يكفيك أ ن الله يعلم عملك الخير ا ل ل ي عملته ما يكفيك أ ن الله يكون قبل عملك أ م تريد م ظ ا ه ر ة أ و حبي ان عملت انا عملت وما تفعل من خيري فهو يعلمه يعلمه الله اعمل لله وانتظر ثوابك من الله ووالله و بالله من انتظر ثوابه من الناس خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة انتظر ثوابك من الله الرزاق الذي يباعه الحسنات بما يشاء ذلك إ ذ ا أ ر د ت ه نشره ا ل إ س ل ا م و أ ر د ت أ ن تكون من الصالحين وما ت ف ع ل من خير يعلمه الله ثم ي أ م ر ن ا ويقول وتزودوا ف إ ن خير زاد التقوى زود خذ زاد زاد ا ل طريق بعيد طريق بعيد ستموت اموت وسنقبر وندخل في القبور وتنقطع ا ل أ ع م ا ل خلاص اذا مات ابن آ د م انقطع عمله خلاص ما في إ ض ا ف ة إ ل ا من ثلاث صدقه جاريه أ و علم نافع ي ن ت ف ع به أ و ابن صالح يدعو له ما عدا ذلك خلاص القطع إلى ه ذ الى سنسير إ هذا سنصير وسنبعث أ م ا م الحق عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة وكل منا سيعطى سجل عمله وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه أ ي أي, أي ك ل م ة خرجت من شفتيه او عمل انفصل به مثله الله بالطائر ل أ ن الطائر إ ذ ا قام مكانه ينفصل من المكان فهذه أ ع م ا ل انفصلت من صاحبها وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه و م خ ر ج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فاتقوا الله يا عباد الله وخذوا من هذا الحديث ع ب ر ة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاهدتم الله على ن ص ر ة سنته و ث م ي ت م أ ن ف س ك م أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة اعلموا ان رسولكم الكريم يقول إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق والله اسال أ ن يهدينا سواء السبيل أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله وعلى اله و ح ب ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الخلق الضعيف هذا ع ل ا م ة نقص ا ل إ ي م ا ن أ و ضعف ا ل إ ي م ا ن او عدم ا ل إ ي م ا ن الخلق السيء الخلق الضعيف هذا علام ة إ م ا لضعف ا ل إ ي م ا ن في قلب ا ل إ ن س ا ن أ و لعدم ا ل إ ي م ا ن في قلب ا ل إ ن س ا ن مطلق الله ا سبحانه وتعالى يؤدب هذه ا ل أ م ة ويقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمن أ ل م ت به جريمه من جرائم الكذب فهذا والعياذ بالله و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ليس من المؤمنين ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حديث ما معناه أ ن المؤمن يسرق المؤمن ي س م ي قال بلى بلى وعندما قيل له المؤمن يكذب قال لا ل المؤمن ا لا يكذب فالكذب من علامات ا ل م ن ا ش ق ي ن والعياذ بالله وهنا يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الحاكم في صحيحه الحياء والايمان قرناء قرنا. فاذا رجع احدهما رجع الاخر لا يمكن يكون إ ي م ا ن بدون حياء الحياء ش ع ب ة من الايمان إ ي م ن من الحياء ا ل شعبة إ فعلينا أ ن نراقب مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ت ر ب و ي ة ا ل ن ب و ي ة حتى نتربى على منهج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة على ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة التي سناها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجار الذي يؤذي جيرانه الجار الذي لا تطمئن الجار إ ل ى جواره هذا و إ ن ادعى أ ن ه مؤمن أ ن ه مسلم فهذا شيء منافي ل ل إ ي م ا ن يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقه جار ما يطمئن نفسه اليه جار يعمل على حساب منه دائما جاره يعمل حساب منه شديد اعلم أ ن هذا الجار ليس بمؤمن ل أ ن الرسول أ ق س م بالله والله لا, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن رجل جار لا يطمئن إ ل ي ه على عرضه على ماله على أ و ل ا د ه هذا ليس ب ا م ؤ م ن تربيه من الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري فعلينا أ ن نحاسب أ ي ض ا الى مثل هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ي ة حتى <تصفيق> نصل إ ل ى مستوى ا ل إ ي م ا ن الصحيح إ ن شاء الله والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يربي هذه ا ل أ م ة يربيها ا ل ت ر ب ي ة لتعرض عن ا ل ث ر ث ر ة عن ا ل ن م ي م ة عن القيل والقال حتى تكون أ م ة ذات انضباط لسانها محكم لسانها مؤدب بلا يقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر آ خ ر من ك ن يؤمن بالله واليوم بالله ا ل آ فليقل خيرا أ و ل ي س م د وفي ر و ا ي ة ي ب هل يسكت فليقول خيرا أ و ليسكت بالله عليكم ناشدتكم الله لو أ ط ع ن ا أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إ م ا أ ن نقول ق ل م ة خير أ و نسكت كان يكون أ ف ض ل مجتمع هناك م س ت م ع يساوي ا ل م س ت م ع المسلم الرسول يقسم يقول من كان يؤمن انت مؤمن بالله انت مؤمن باليوم الاخر إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن تتكلم إ ل ا بشيء حق ف إ ذ ا كل منا أ د ب لسانه على هذا المستوى والله لو وجدتنا خير أمة, أخرجت للناس. خير امه اخرجت للناس ولكن الله اسال ان يهدينا سواء السبيل وان يردنا الى ما يحبه ي ر ض ى فالعبادات التي لا تهدر صاحبها الصلاه التي لا تقوم صاحبها الزكاه التي لا تقوم صاحبها الحج الذي لا يقوم الصيام الذي لا يقيم التوحيد الذي لا يقوم الرجل هذه بضاعه لعب لعب لان هذه السلوك جاءت تنقل الناس من جاهليه إ ل ى الاسلام و الرسول صلى الله عليه وسلم اوحى الله إ ل ي ه وقال ان الله لا يغير ما بقوم إ ل ا يغير ما بارزه أ ما هو التغيير تغيير الحياة ووضع النظام حسب الرباني النظام المنهج حسب ووضع وعلى ق ي ا د ة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين هذا هو ا ل إ س ل ا م الذي ينبغي أ ن نتعاون و أ ن نتكاته عليه والله أ س أ ل أ ن يجعلنا من أ ه ل ه ثم انظروا الى تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم في امراتين أ ت ي ن م ر أ ذكرت احدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن فلانه تذكر من ك ث ر ة صلاتها وصيامها وصدقتها ا هذا ليس ا ل ص ل ا ة والصيام والصدقه ا ل م ف ر و ض ة إ ن م ا ذكرت لرسول الله أ ن ه ا ق و ا م ة بالليل ل أ ن ص ل ا ة التي صلتها صيام ا ل ذ ي صامته مال التي تنفقه ما هذبها ما جعلها ا م ة م ر ت ب ط ة مع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما تعرف حق الجار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هي في النار وذكرت له ا م ر أ ة ث ا ن ي ة قال ان فلانه تذكر ب ق ل ة صلاتها يعني بالليل ما عندهاش نصات قيام ليل ما عندهاش صيام تطور كثير وتتصدق بالبقايا ب ا ل أ س و ر من الاقد الحاجات ا ل ق ل ي ل ة القليله البواقي من اللبن المجفف اللي هو ا ل ج ب ن ة الحاجات ا ل ب س ي ط ة ا ل أ س و ا ر ا ل ب س ي ط ة الفضلات تتصدق بها ولكنها لا تؤذي جيرانها قال هي في ا ل ج ن ة هي في ا ل ج ن ة هي في ا ل ج ن ة فبارك الله فيكم يا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م يا أ م ة محمد يا دعاه إ ل ى س ن ة محمد علينا أ ن ن ت أ د ب ب ا ل أ د ب والنبوي ل أ ن الله سبحانه وتعالى خلق نبيه و أ د ب ه ف أ ح س ن ت أ د ي ب ه وفرض علينا أ ن نعتسي به صلوات الله وسلامه عليه ثم يضع الرسول منهج ل أ م ت ه يريد أ ن يعلمهم ما هو ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا به ي س أ ل ه م سؤال أتدرون من اتدرون ل ل م ف س أ من المفلس س أ ل ا ل ص ح ا ب ة قالوا نعم المفلس ما فينا من لا درهم ي ا له ولا متاع ما عندهش فلوس ما عنده أ و ق ا ت ما عنده بيوت يهوذا نعرف المفلس آ ن مثل ع ن ما عنده ح ا ج ة قالوا المفلس من لا مال له ولا سبب فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي افهموا كلمة امتي ف ه و ا كلمة م أ بارك الله ك ف ي من المفلس م أ م ت ي من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بصلاه و ز ك ا ة وصيام ي أ ت ي عنده ص ل ا ة م ق ب و ل ة صيام مقبول زكاه م ق ب و ل ة دليل على ذلك ان موحد ع ق ي د ة س ل ي م ة عند التوحيد ولو لم يكن موحدا لما قبل عمله لو لم يكن ن موحدا لما قبل عمله معنى ذلك أ ن ه موحد وعنده ص ل ا ة م ق ب و ل ة وعنده صيام مقبول وعنده ز ك ا م ق ب و ل ة ولكن و ي أ ت ي وقد شتم هذا وقذف هذا و أ ك ل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ج ر ا ئ م مع المجتمع شب أ خ ل ا ق س ي ئ ة ن م ي م ة وراى الناس يتكلم ي ش ي ء ا ل ف ا ح ش بين الناس و ي أ ت ي بهذه الجرائم ف ي ؤ ط ى هذا من حسناته و هذا من حسناته الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى ن ص ي ب م ن الحسنات التي قدمها هذا الرجل ف ي ؤ ط ى هذا من حسناته و هذا من حسناته ف إ ذ ا فنيت حسناته قبل أ ن يقضى ما عليه أ خ ذ ت من سيئاتهم و طرحت عليه و طرح في النار طرحت عليه و ر ح عند ص ل ا ة عند ص ي ا م عند ز ك ا ة ومع هذا أ ه ل النار ليه لكن ما فيش سلوك م ا فيش ادب م ا فيش اخلاق م ا فيش سلوك نبويه لهذا طرح في النار أ ت ظ ن و ن أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من أ م ت ي يطلع كلام ج ا ف كلام ما له ع د ل ة كلام ما نستفيد منه فعلينا أ ن ن ت ق الله سبحانه وتعالى ونحاسب على أ ن ف س ن ا قبل أ ن نحاسب وهناك في خ ل ا ص ة الحديث روى ا الترمي... ل حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد كما يذيب الماء معناها الجليد فالخلق الحسن معناها يذيب السيئات يذيب يذيب ي ق ش ل السيئات والخلق السيئ يفسد ا ل أ ع م ا ل يفسدها كما يفسد الخل العسل الخل إ ذ ا تضع في العسل ضعف كذلك ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة إ ذ ا دخلتها في العمل الصالح أ ف س د ت ه فنصيحتي لنفسي أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام ثم لكم من بعد ذلك ل أ ن النفس أ و ل ى ب ا ل ن ص ي ح ة أ ن نتذكر أ ن ن ا عاهدنا الله أ ن ا أ ق و ل عاهدنا الله أ ن ا لا أ د ر ي أ ا ن ت م على مثل ما أ ق و ل أ م لا إ ن م ا أ ن ا أ ع ت ق د اعتقادا أ ش ه د الله عليه وهو الشهيد على كل شيء أ ن من قال أ ن ه من أ ن ث ا ر ا ل س ن ة أ ن ه عاهد الله على ن ص ر ة س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ك ل م ة أ ن ث ا ر ا ل س ن ة اسم بضاعه ة أو ك انما عهد و م ي ث ا ر بين العبد وربه وربنا يعلم من الصادق من الكاذب ف ك ل م ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة رجلا ً كان أ و ا م ر أ ة معناها عاهد الله سبحانه وتعالى أ ن ما بقي من حياته أ ن يسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نحمد الله وحده لا شريك له أ ن من علينا ببعض المراجع التي فيها تفاسير ا ل ق ر آ ن فيها أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم فيها س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أ ن نقبل على باب العلم و أ ن نتخلق ب أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ة حتى نكون صادقين مع الله مقبولين عند الله وليس ا ل إ ي م ا ن بالتمني ولكن ما و ق ر في القلب وصدقه العمل هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أ ن نثبت اتباعنا لرسول الله باعمالنا, بأعمالنا وليست ب أ ل س ن ت ن ا ولهذا أ س أ ل الله أ ن يوفقنا جميعا ل ن ب د البغضاء والشحناء و أ ن ن ت ص ا ب ح ونتعاون على ما عاهدنا الله عليه خاشعين لله متضرعين إ ل ي ه سائلينه إ ي ا ه أ ن يعنا على ذكره وحسن عبادته إ ن ه تعالى سميع مجيب وقبل أ ن أ خ ب ت م حديثي هذا أ ر ج و أ ن تبلغوا اخوانكم سيكون لنا اجتماعا غدا إ ن شاء الله بعد ص ل ا ة المغرب في هذا المسجد إ ن شاء الله لقاء عاما لجميع الاخوان والله أ س أ ل أ ن يهدينا صراطه المستقيم و أ ن يرن الحق ح ق ا ويرزقنا اتباعه ويرن الباطل باطلا ويرزقنا اتلابه ب ا ا ه إنه ت ع ى سميع مجيب ل ل نسألك من كل خير سألك ه منه م من إنا ن خير ي ك محمد صلى ل ل ا عليه ونعوذ استعاذك وسلم اللهم كل صلى الله عليه وسلم اللهم من كل شر منه نبيك منه من محمد بك شر و ن س أ ل ك اللهم ربي يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا و ج ل أ همنا وحزننا ن وأن ترزقنا أنا الليل وأنا النهار وأنت لنا وأن لنا علينا الراحمين ونسألك اللهم ربي بأسمائك الحسنى العلى أن ا تلاوة الليل والعمل ولا يا اللهم بأسمائك وصفاتك أرحم تجعله تجعل برحمتك تمن يسير ربي العلا ل حجة حجة فهمه به ع وترزقنا اتباع س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن تحشرنا تحت لوائه في الدار ا ل آ خ ر و أ ن تسقنا من ح و ض ه و أ ن تدخلنا في ش ف ا ت ه و أ ن ترزقنا ا ل د ع و ة إ ل ى سنه رحمتك يا ر ح م الراحمين ح ي م برحمتك ة اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين وأذل الكفر أعدائك أعدائ الدين. اللهم ك أعدائك ف ر عداء ا د ي ن ا ل ل أ ن ص ر كتابك وهدي نبيك وكل من دعا اليك ب إ خ ل ا ص برحمتك يا ارحم الراحمين وأذل الكفر أعدائك أعدائ الدين. يا رب العالمين اللهم يا من قلت أ د ع و ن ي استجب لكم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 ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي ن وعلى أ ز و ا ج ه م ه ا ت المؤمنين